Oh بوحدتي في ساعة النا الليل بادي منك يا ذاك القبالة تعبني الصدر بحنينة خصرت للعزل حاميله وصرت في وضع حيادي بين تشتيت المشاعر واختلافات السكينة Zena <Marvel> la osha وحدك لي طمئنينه وشوف انك بلادي وانت صدري لك بعهد ما تناسى ساكنينا عمر رضيت تعيش بعدك حتى لو ترض بتعادي كيف برضا بتعادك والضل حبال حمتينا ودي اعيشك فيك يا كثر الجمال وفيك يا طيب المبادي ما لوم ولا تنوم القلب لا حطك ظنينا والله ما لك شبيه بنظرتي حسب اعتقادي جل من очку Qualse arekin Bu子 Bu, da, 상ya Berean